وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مبين إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يقدم قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدْهُمُ النار وَبِئْسَ الْوِذْدُ الْمَوْرُودِ وَأُتْبِعُوا في هذه لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الْذِفْدُ الْمَرْفُودِ ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائمه وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك فما, أغنت عن فما